أو بسم الله الله نحن نقص عليك أحسن القصص لك <تصفيق> يوب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 who يا القصص بما الله <repeat> اكبر الله <تصفيق> Mmm. He's <laughs> moving. نحن نقص عليك احسن القصص بما تنن <تصفيق> كو عليك رجالك عليك أسجم <سجلسة> سعى القمر کهانی که كذلك يجتديك ربك I do. لقد كان كن في صدق و وضع دور بس على العرض ده ده ده. اذ قالوا ليون اقتلوا يوسف أو اطرحوه يخلو لكم أبيكم يخلو لكم أبيكم وتكون لسا يا محمد عمل من ثلاث على بعد خمسين كيلو Kali O si يا اخويا يا الله عزيز. يا سلام. قالوا لئن اكله ونحن عصبة إن نرجع <تصفيق> 我